بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب, فهب لي من لدنك وليا 111. يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا 112. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 111. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا 112. بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 113. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا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 وَإِنَّ اللَّهَ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الْأَحْزَابُ فاختلف بَيْنِهِمْ من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وَأَبْصِرْ يَوْمَ بهم يوم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 واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم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 اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك وهجرني مليا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 فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا وما يعبدون من دون الله وهبنا له وَيَعْقُوبَ ويعقوب وكلا جعلنا نبيا لَهُم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا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 117. واذكر في الكتاب إدريس إِنَّهُ كَانَ كان صديقا نبيا مَكَانًا ورفعناه مكانا أليا أَنْعَمَ اللَّهُ الذين أنعم الله عليهم من النبيين من وَمِمَّنْ وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ وممن هدينا واجتبينا إِذَا تتلى عليهم آيَاتُ الرحمن خروا سجدا وبكيا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 جَنَّاتِ جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب كَانَ كان وعده مأتيا يَسْمَعُونَ لا يسمعون فيها لغوا وَلَهُمْ سلاما فِيهَا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا 113. الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا 114. أطلع الغيب أم اتخذ الرحمن لعهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب ونرثه ما يقول ويأتينا واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 112. دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا